كنا قد انتهينا في درسنا مع كتاب الشيخ زكرية في الكلام على مشألة ما حكم من سمع من وراء حجاب وما حكم رواية من سمع شيخه ولم يغشره يعني لم يره أتصف الرواية أو لا أورد المسلف رحمه الله تعالى في هذه المشألة التي هي من التفريعات قولين ورأيين فقال وأن يحدث من وراء شتري عرفته بصوت نوذي خبري صحة يعني الشماع وعن شعبك لا تروي يعني لا يجوز لك أن تروي عنه بالشماعي لأن شعبه كان متشددا وقد ذكر أنه يحتمل أن هذا الذي تسمعه يكون من الشياطين وقد تصور في صورة إنشان وحاكى صوت الشيخ خلده وشبهه لكن الحافظ العراقي رد هذا الحكم وقال إنه غير مسلم له لأن عندنا من الأدلة الشرعية ما يثبت لنا جواز الاختجاج بشماع الصوت دون المشاهدة وضرب مثلاً في ذلك بحديث إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى تسمعوا أدان ابن أم مكتوم فقوله يؤذن بليل وحتى تسمعوا أدان ابن أم مكتوم فإن الناس يسمعون أدانهم ولا يرونهم وما ذلك يحفجون بآثار الآذان بحيث يأكلون ولا ينشكون عن الطعام والشراب ما دام بلالا يؤذل وإنما الإنشاك يكون في آذان ابن أم مخصوص هذا هو الدليل الذي استدل به على أن العبرة بجواز الناس الاكتفاء بالشمع وكذلك مما استدل به ما جاء من الأحاديث التي تنقل أن أمهات المؤمنين وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث الناس من وراء حجاب ويسمع الناس حديثها ويحتجوا به ولم يجدوا في ذلك بأشا ولهذا قال صحة وعن شعبة لا تروي لنا ان بلالا يعني حديث إن بلالا وحديث أمنا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها كانت تحدث من وراء حجام وانتهينا إلى كلام الإمام الشيخ جكرية في قوله إن بلالا يعزن بليل فكلوا واشربوا حتى تشمعوا تأذين عدن أمي وقتهم قال فأمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه ولنا أيضا يعني من الأدلة التي نستدن بها على جواز الاكتفاء بسماء الصوت إذا عرفت الشخصية ولنا أيضا عن ذلك أو على ذلك حديث أي تحديث أمنا عائشة تاروي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب مع نقل ذلك عنهن ممن سمعه والاختجاج به في الصحيح هذه هي المشألة الشابعة من مشائل التفريعات الواردة على كل من الشماع والعرض ثم قال ثامنها أي التفريع الثامن أو المشألة الثامنة فيما إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عنه وذلك بأن يقول له لا تروي عني أو أنا لم أسمعك فإن هذا لا يؤثر على شماع الرواية ولا يبتضي رب حديثه ولا يضر ولذلك قال ولا يضر شامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد شمعه كذلك التخصيص أو رجعته ما لم يقل أخطأت أو شككته هكذا حورد الناظم هذين البيتين ويريد منهما أنه ليس للشيخ بعد أن يحدث أن يمنع من شمع حديثه أن يرويه ما دام قد رواه على الصواب إلا في حالة واحدة وهي أن يعتذر الشيخ بخطأه فيما رواه أو بشكه فيما رواه فعند ذلك للطالب اللا يروي ولا هو يمنع ولا تقبل رواية من روى عنه على تلك الحال أما كونه ما خصه بالرواية وما خصه بالتحديث وما خصه بالشماء فإن هذا مما لا يؤثر على قبول الرواية ولذلك يقول الشيخ زكريا رحمه الله إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عنه قال وهو ما ذكره بقوله ولا يضر شامعا شمع من لفظ الشيخ أو عربا يعني أو شمع الحديث على شبيل العرض بأن يقرأ أحد أو يكون هو القارئ فالكل شواع أن يمنعه الشيخ أي منع الشيخ له أن يروي عنه ما شمعه منه فأن يقول له لا لعلك تمنع الرواية لا ترويه عني أو ما أدنت لك في روايته عني بل يشوق له روايته عنه لأنه قد حدث به ما دام قد حدث به وشمعه فلهو أن يرغي قال وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر فيه منعه مالع لكن تمنع الرواية يقول له لا تروي عني نعم هذه جملة اعتراضية فأني يقول له لا تروي عني لا يعني وليس سمك مالع موجب لمنع الرواية ولهذا قال لا لعل تمنع الرواية عنه يقول له لا ترويه عني او ما اذنت لك في روايته عني بل يسوء له روايته عنه لانه قد حدثه به وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر فيه منعه وتذلك لا يضر التخصيص وذلك بأن يحدث الشيخ يقول أنا أحدث فلان وفلان دون غيرهما من النعش او هذا الحديث أخف به الطائفة المعينة دون فلان وفلان فهذا الذي يخف به أيضا لا يؤثر في منع من لم يدخل في التخصيص وهذا معنى قوله وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخي بجماعة مثلا بالشماع وجسمع غيرهم سواء علم الشيخ بشماعه ام لم يعلم وكذا لو قال اخبركم ولا اخبر فلانا لا يضره ولا يضره الرجوع بكتابة او نحوها يعني حتى لو كتب اليه ان رد علي شماعي او أنا لا أجيز لك عني وغير ذلك كل هذا لا يؤثره لأنه قد شمع وما دام قد شمع فلهو أن بل أو بلفظ نحو رجعت عما حدستكم به يعني لو قال ذلك حتى هذا لا يؤثر ما لم يقل مع قوله رجات أو قوله لا ترو عني لأن يقول أخطأت فيما حدثت به أو شككت في شماعه كأني لم أسمعه من شيخي فعندئذ لهم أن لا يرو عنه ويبطل التحديث عنه لعلة قائمة وهي الخطأ الذي وقع من الرواية او الشك الذي حدث له من شماعه الخبر قال فان قال معه لم يرويه عنه اي ليش لالتنميذ ان يرويه عن الشيخ يقول الحافظ العراقي رحمه الله بعد ان اذا كان كذابا او وضاعا نحن نقول المتابعات لا تفيده هو لكن نحن نتكلم عن عموم الضعف الذي لا يبلغ درجة الوضع الكبير يقول الحافظ العراقي رحمه الله الثالث يعني من طرق التحمل وصيغ الأداء الثالث الإجازة قال ثم الإجازة تل الشماعة ولوعت بالتش ونوعت لتسعه انواع ارفعها بحيث لا مناوله صاينه المجازة والمجازلة وبعضهم حك الاتفاقهم على جواز ذا وذهب الباقي الى ما في الخلاف مطلقا وهو غلب قال والاختلاف في العمل قط ورده الشيخ ابن الشافعي قولان فيها ثم بعض تابع مذهبه القاضي الحسين منع وصاقب الحاوي به قد قال كشعبة ولو جازت اذا لا بطلت رحله كلها بالسنن وعن أبي الشيخ مع الحربي ابطالها كذا كرس لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طر قالوا به كذا وجوب العمل بها وقد لا كحكم المرسل كذا قالوا به كذا وجوب العمل بها وقيل لا تحكم المرشلي والثاني أن يعين المجازله دون المجازي وهو أيضا قبلا جمهورهم رواية وعملا والخلف أقوى فيه مما قد خلا والثالث التعميم في المجازي له وقد مال إلى الجواج مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الطبر والشيخ ما مالا فاحذري وما يعم مع وص حصري كالعلماء يومئذ بالسغري فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض قال لشت أحسب في ذا اختلافا بينهم من من يرى إجازة لكونه منحصرا والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز فأجزت أجفله بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به شواه ثم لما يتبح مراده من ذاته فهو لا يصح أما المشمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم والخامس التعليق في الإجازة لمن يشاء الذي أجازه أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل مع أن أبوي على الإمام الحنبلي مع ابن عمرو شن وقال ينجلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتاب باك طاهر قلت وجدت ابن أبي خيثمتي أجازك الثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه ونحوه الأزيّ ونحوه الأزدي مجيزا كتبا أما أجست لفلان إن, يري إن يريد فالأظهر الأقوال جوازوا فاعتمد والشادس الإذن بمعدوم تبع فقوله أجست لفلان ما أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا أو خصص المعدوم به وهو أوها وأجاز الأولى ابن أبي داود وهو مثلا بالوقت لكن أبو الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبهيق الشبق من ابن عمرو شمع الفرائي وقد رأى الحكم على اشتوائي في الوقت أي في صحة من تبع أبا حنيفة وما لكم معا والشابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز وذا الأخير رعى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المجي كترى فعلا ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أو فعلا وللخطيب لم أجد لمن شعلى قل ترىيت بابهم فسالا ما أبويه فأجازا ولعل ما أصح الأشماء فيها إذ عل وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحملى هل الحمل وهذا أظهر والثامل إذ بما سيحمل الشيخ والصحيح أنا نبطله وبعد عصره عياب بدله وابن مغيث لن يجب من شأله وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصفه فصحيح عمله الدار قطني وشواه أو حذف يصف جاز الكل حيث ما عرف والتاشع الإذن ما أجيزا لشيخه فقيل لم يجوزا ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذبن عقده والدار قطني ونصر بعده ولا ذلاثا بإجازة وقد رأيت من والا بخمس يعتمد وينبغي تأمل الإجازة فحيظ شيخ شيخه أجازة بلفظ ما فحال يديه لم لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط هذه الابيات التي نظمها في باب الاجازه وذكر فيها الانواع التسعه مبينا ما يصح منها وما لا يصح يقول رحمه الله بعد النظم يقول ثم الإجازة تل الشماعة يعني تل الشماعة والعرض لأن الشماعة الإجازة هي المرحلة الثالثة او النوع الثالث من عنواع التحمل تأتي بعد العرض ولعله في قوله تل الشماعة يعني والعرض والدرج في السماعي العرض فيه ابن بالشماعي ينوع اي تنوع انواعها وحصر علماء الحديث الاجازه وما فعله السلف في هذا النوع من التحمل فحصروه في تشعة أنواع أرفعها يعني أعلاها بحيث لا مناول تعينه المجازة والمجازلة أي أن يقول له أجزتك ويعينه في روايتك هذا أعلى درجات الإجازة ثم تأتي بعد ذلك أنواع أخرى فنظم ما يتعلق بالنوع الأول فقال القسم الأول من أقسام الأخذ والتحمل القسم الثالث من أقسام الأخذ والتحمل الإجازة وهي دون الشماع وكان الأولى أيضا أن يقول دون العرب وهي على تسعة أنواع النوع الأول إجازة معين لمعين فأل يقول أجزت لكم أو لفلان من فلاني ويصفه بما يميزه يعني عن غيره الكتاب الفلاني او ما عليه فهرشتي والمراد بالفهرش او الفهرشة يعني مروياته هذا المعين في المعين لان فهرشته شيء معين محدود حيث ذا جمع فيه مروياته وكونه يجيزه لمعينين يقول أجسته لفلان أو أجسته لمن حبر فيكون ذلك معين لما يميز لأنه إذا وصف الشخص أجسته الطلابة ثم يأتي بما يميزهم الذين يحضرون مثلا في الحلقة فهذا وصف يميزهم عن غيرهم من, من الطلاب ويصف بما يميزه الكتاب الفلاني أو ما عليه مهرسة ونحو ذلك قال وهذا ارفعوا انواع الاجازة المجردة عن المناولة لان الاجازة المقرومة بالمناولة تعد ارفع من الاجازة المطلقة المجردة اذ في الاجازة مع المناولة نوعان من انواع التحمل فالاجازة نوع والمناولة نوع فاذا اجتمع نوعان كان اولى من نوع واحد قال وهي أرفع وهذا أرفع أنواع الإجازة البجردية عن المناولة وسيأتي حكم المناولة مع الإجازة قال القابي عياط يعني في كتابه الإلماء فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر وإنما الخلاف بينهم في غير هذا الوجه وقال القاضي أبو الوليد الباجي لا خلاف في جواج الرواية بالإجازة لشلف هذه الأمة وخلفها وادعى فيها الإجماع وادعى فيها الإجماع ولم يحصل وذكر الخلافة في العمل بها فقولي قال أي الباجي وما حكاه الباجي من الإجماع في مطلق الإجازة غلط لأن من العلماء من أجازى جانبا ولم يجيش جانبا قال ابن الصلاح هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديد والفقهاء والعصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع بإبطالها القاضي حشين والماوردي وبه قطع في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي وقال الضرير في قال يعني القاضي حشين والماوردي جميعا كما قال شعبته لو جازت الإجازة لبطلة الرحلة لو جازت الإجازة لبطلة الرحلة لأن الإجازة عبارة عن تحديث على شبيل الإجمال وعبارة عن تفويق من الشيخ للطالب بأن يروي والأصل أن الطالب يرحل إلى الشيخ ليسمع منه ولذلك يقولون إذا تشوهل في مسألة الرواية بالإجازة فإن هذا يؤدي إلى أن ينقطع الناس عن طلب الحديث والارتحال إليه وطلب الحديد والانتحال إليه ثم عليها وجرى عليها الشلف حيث كانوا يرحلون وينتقلون من بلد إلى بلد لشماع حديث أو لشماع كتاب وهذا منذ جمن الصحابة رضوان الله عليهم فالتوسع في الإجازة يؤدي إلى إبطال هذه الشنة هذا هو الذي حملهم على منعها قال لو جازت الإجازة لبطلة الرحلة وممن قال بإبطالها إبراهيم الحرب يعني من علماء الحديث وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني وأبو النصر الوائلي السجي وأبو طاهر الدباس من الحنفية قوله من الحنفية هذا يعني قيد خاص بأبو طاهر وابو بكر محمد بن ثابت الحجندي وأبو بكر محمد بن ثابت الحجندي من الشافعية قال وحكاه الآمد عن أبي حنيبة وأبي يوسف لكن الذي استقر عليه العمل وبه قال جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بها قال وحكاه الآبدي عن أصحاب الشاذعي وأكثر المحدثين وكما تجوز الرواية بالإجازة كذلك يجب العمل بالمروية بها قال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم لا يجب العمل به كالحديث المرشى قال ابن الصلاح وهذا باطل لأنه ليس بالإجازة ما يقضح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به حتى يقاش على المرسل لأن في الإرسال يوجد ما يخل للاتصال فهذا القياش مع الفارق قال وفي الثقة به والله أعلم هذا هو النوع الأول من أنواع الإجازة وهو إجازة معين لمعين ورأينا هنا أن من أهل العلم من ادعى الإجماع على خلحتها ومنهم من رد هذا الإجماع وهو الصواب لكن يقال إن رأي الجمهور هو جواجه قال وافتاني أن يعين المجاجلة دون المجاجي وهو أيضا قبل جمهورهم رواية وعملا والخلف أقوى فيه مما قد خلاء قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز فيقول أجلت لك جميع مسموعاتي في هذه الحالة حدد المجاز الشخص الذي أجيز للرواية لكن لم يحدد لنا ما هي المادة التي او الاحاديث او المرويات التي يرويها لذلك سمي هذا النوع معين في غير معين وايضا جرى فيه الخلاف فمن منع النوع الأول من الاجازه فهو يمنع هذا النوع من باب ايه من باب اولى لانه يرى أن العله هي الجاهله قال وهو ايضا قبل هجومهم روايه وعملا والخلاف اي الاختلاف اقوى فيه ممن قد خلا يعملين ما شبها قال انه سال من انواع الاجازه ان يعين الشخص المجان يعين الشخص المجاز له دون الكتابي المجازي المجاز سيقول المجاز في المجاز اجش لك جميع مشروعاتي او جميع امروياتي وما اشبه ذلك قالوا الجمهور على تجوز الرواية بها وعلى وجوب العمل بما روي بها وهو اتصال وغير ذلك ولكن الخلافة في هذا النوع أقوى من الخلافة في النوع المتقدم الخلاف الذي ذكر في أول لأن وهل مرويات محصورة في ذهن المجاز له إذا كانت مكتوبة في ثبته فهذا معين ولذلك انضربنا المثل قلنا أن يقول له أجسكا مروياتي أو ما ذكرته أو ما هو موجود في فهرشكي لكن هنا أن يقول جلسك مروياتي ومروياته غير محصورة والفكرة أساسا في رد الإجازة أنه ليس فيها تفصيل ليس فيها سماع الطالب يروي على شبيل الإجمال ولم يقرأ في كتاب ربما ما قرأ ولا حديث من هنا كان من منع الرواية بالإجازة يقول أصلا ما في شيء اسم تحديث ولا في شيء اسم سماع لكن الذين قالوا, قالوا لأن هذا إذن في الجملة ولما كان إذن في الجملة جازا كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهو إذن